موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم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 قال رب فأمضتني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت معلوم قال رب بما أقوى تميل أزينا لهم في الأرض ولا أضيّنهم أجمعين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 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَائِنِ إلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَائِنِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَعْلَمُ وَعْدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْصُودٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّاتِ المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام في جنات وعيون لدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من آمنين بسلام آمنين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 أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب